اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين اللهم ثبتنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم